بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنفلا ذلك الجذاب لا غيب فيه، هدى للمتقين, هدى للمتقين، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ينفقون ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يفقون ويقيمون الصلاة ومن ما وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَمَا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المكلحون وأولئك هم المكلحون إن الذين كفروا سواء عليهم انذره ام لم تنذرهم ان نذل اذا كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم سواء عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم قتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم قتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بنصارهم غشاوة وعلى فَذٰلِكَ بُنْيَانٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَنَنَافِى مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ لَهُ مُؤْمِنُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَفْقَهُونَ إِلَّا أَنَّ كَيْدَهُمْ كَيْدُ وَمَا يَفْعَلُونَ إِلَّا أَمْثَالُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ بِقُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا فِي قُلُوبِهِم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَبْغُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون. ألا هم المفسدون ولكن لا اِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا, قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا الْسُفَهَاءُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لَكُلِّ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَقANDُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ قالوا إنا معكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى سياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم ما نحن مستهزئون قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمد هم في طغيانهم يغمهون، الله يستهزئ بهم ويضدهم في طغيانهم يغمهون، أولئك الذين اشتروا الضلال بالهداه فما ربحن. تجارتهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت جاءتهم وما كانوا منتجين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلممااضاءت ما حوله مثلهم كمثل الذي لقد نظر بلما أضاءت ما حوله بلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. فَلَمَّا أَضَاءَتْنَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِرُونَ ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم غمي فهم لا يرجعون صم بكم غمي هم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من فَإِذَا حَضَرَ الْمَوْتُ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ وَاللَّهُ مُهِيضٌ الْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ يقطف أبصارهم كلما أضاءلهم مشوا فيه يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما أضاءلهم مشوا فيه كلما أَضَاءَ لَهُمْ مَجَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا قُلْ لَمَا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن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 الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأن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 الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ما أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مِثْلِ فَأَتُوهُ بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَأَتُوهُ بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم ولم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها النات والعجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين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 نار تجري من تحفي الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل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 قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهًا ولهم فيها أزواز مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أذواد ضهرة وهم فيها قالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً مَا بَاعُوهَا فَمَا فَوْقَهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْمِلُ الْكُفْرَ نِعْمَ بَدَلًا مَّا بَاعُوهَا فَمَا فَوْقَهَا فأما الذين, آمنوا فيغلمون أنه الحق من ربهم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ لَا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به, به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَادِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُبُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاكِهِ وَيَقْطَعُونَ الَّذِينَ يَنْقُبُونَ عَهْدَ الله بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما Ulaikahum al-‘alasir. Ulaikahum al-‘alasir. Kaif takfūn bilāhi wa kuntum amwatam? Fa’hiyākum. Kaif هُوَ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض دميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسوى هم سبع سماوات لَمَّا تَوَائِلَت لَمَائِبَ سَوَاءٌ نَدَبَ سَمَاءَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبِّ وَكَانَ لِلْمَلَائِكَةِ فِي إِنْجَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسب بحمدك ونقدس لك ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عوضهم على الملاك، وعلم آدم الأسماء أدلها. عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأثماء القدير فقال أولا ان بغوني باسماء اله لا اله غيرك وتم صدق قالوا سبحك لا اعلم لنا الا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم قال يا مؤاب هل ألم قال ألم أقل لكم فلما أنظهم بث ما إيمهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اجْتَمِعُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ تَرَوٰى وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَتَكَبَّرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْ مَا يَعْبَأُ أَذًا سَوَّنَ زُكَّلَ جَنَّ وكلا منها رغدا وقلنا يا هذا مسك أنت ودوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث سئتما ولا تقربا هذه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه تجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما وقلنا بطبغكم لبعض العدو، وقلنا بطبغكم لبعض العدو، ولنكم في الأرض مستقرون ومتاع إلى حيد، ولنكم في الأرض مستقرون. نتاع من آريك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو تواب الرحيم ان هو هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فاما يئسنكم من هدى قل نهضو منها جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنْ هُدَى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنْ هُدَى فَمَنْتَبَعَهُ دَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنْهُدًا فَمَنْتَبِعَهُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَنْتَبِعَهُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ لَمَن ذَا الْعَهْدِ يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. اذكرو نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي. بعهدكم أوفي بعهدكم وإياه يفرهبون وأوفوا بعهدكم أوفي بعهدكم وإياه يفرهبون وأمنوا بما أنزلت مصد. صدق لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به وآمنوا بما أنزلت مصدق لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا ت تأموا بآياتي فمن قليلًا وإيا إذا فتقون ولا تجروا بآياتي زمانًا قليلًا وإيا إذا فتقون ولا تلبسوا الحق قَبِلَ الْبَاطِلَ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ قَبِلَ الْبَاطِلَ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُذُّ زكاة وركع مع الراعين وأطيب ولا تؤتى الزكاة وركع مع الراعين أتأمون الناس بال. بالريوات سونا فوسكم وأنتم تسلون الكتاب أتأمر الناس بالريوات سونا فوسكم وأنتم تسلون الكتاب فَسَلاَ سَعْقِلُودَ أَدَلاَ تَعْقِلُون وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ أَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الذين يظنوا أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راضون يا بني إسرائيل اذكوا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا واستكو يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة لا تجزي نفس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 وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلى فِرْعَونَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ العذابِ وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلى فِرْعَونَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ العذابِ يَسُومُنَكُمْ سُوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يكون سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربك عظيم، وفي ذلك بلاء من ربك عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن أنكم ولمتم أنفسكم باتخاذكم العدل، وإذا قاله قال قومه يا قوم إنكم ولمتم أنفسكم باتخاذكم العدل. ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فاتوبوا إلى باريك ظلمتم فَتوبوا الى بارئكم فقتلو انفسكم فتوبوا الى هذائكم فقتلو انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتابع عليكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتابع عليكم إنه هو السواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى فانرى الله هزه رسا فاخذتكم صاعقه وانتم تتهورون حتى نرى الله هزه رسا فاخذتكم صاعقه وانتم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ قُلُوا مِن طَيِّ عباد ما رزقناكم قلوا من ضيعات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ جِئْتُمْ رَغَدُوا وَدَخُولُ الْبَابَ سُجَّدَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ جِئْتُمْ رَغَدُوا الْبَابَ سُجَّدَ وَدَخُولُ الْبَابَ سُجَّدَ جدا وقول حفظت نغفر لكم خطاياكم ودخل دابة جدا وقول حفظت نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحب نين وتنذيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وإذ اسْتَسْقَى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة ورأيت عينا فانبثجت منه 13 عينا ودا عليم كل اناس مشربهم ودا عليم كل اناسهم مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُو لَنَا رَبَّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من وقف ثانيها وفي ثانيها ووفاها وعدا فيها وبصلها وقف ثانيها ووفاها وبصلها قال اسس تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن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 وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباتوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبئين بغير الحق. ويبتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إن, إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى صَابِئٍ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَصَابِئٍ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وعمل صالحا فلهم أجورهم عند ربه وعمل صالحا فلهم أجورهم عند ربه فلهم أجورهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم أجر من ربي. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم اكتوا وخذوا ما آتيناكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم اكتوا وخذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم ستكون ثم توليت من بعد ذلك ثم توليت من بعد ذلك فلو لا بفضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين، فلو لا بفضل الله عليكم ورحمته لكم ولقد علمتم الذين اعتذروا منكم في السبت فقلنا لهم ولقد علمتم الذين منكم في السبت فقلنا لهم فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا تُرَابًا غَاسِئِينَ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قَالُوا ثَالِثُوا مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقْرًا قَالُوا أَتَتَنْخِذُنَا هُزُوًا قَالُوا أَتَتَنْخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال ادعوا لنا ربك جَايُبَي لَنَامَانِ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَانِكَ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا لا فاضل ولا بث عوان بين ذلك فافعلوا ما تأمرون فافعلوا ما تأمرون قال دع لنا ربك يبجلنا ما لونها فَارْدُهُ لَنَا رَبَّكَ لِيُبَيِّنَ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاتِحَةُ لَوْنِهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالَ إِن نه يقول إن بقرة ضفاف مافي لونها تسر ناضي قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن بقرة شابها علينا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 إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَهُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلور تثير الأرض ولا متلمة لا فيها. بها قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون. فعلون وإذ قدلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قدلتم نفسا فدار ثم فيها الله مخرج ما كنتم تظنون فقلنا نضربوه ببعضها فقلن نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قسط قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْهِدَايَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْهِدَايَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَسْقِي فَأَكُفَّ يَنْخُدُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُدُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنها لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون أَن تَهْتَدُوا فَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ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 لا يحلفونه من بعد ما عقلوا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون لم لا يحلفونه من بعد لما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا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 بما فتح الله عليكم ليحادوكم به عند ربكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحادوكم أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أولا يعلمون أن الله. ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومنهم أميون لا إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سَوَاءٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَكْتُبُونَ بِأَيْدِي أَيْمَانِهِمْ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ ۗ وَمَا يُؤْمِنُ ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسناه إلا أيام معدودة وقالوا لا تمسناه إلا أيام معدودة. اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا فلن الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فلا يقلب الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئ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 الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا لا, لا, لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه وذِلُّ القربا واليتم والمساكين لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه هَذِهِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا للناس لَاسِحْ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ فَمَا تَوْلَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم دوليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسلعون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وإذ أخذنا ميزاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ولا تخرجون أنفسكم أركم ثم أقرتم وأنتم تسهلون ثم أنتم هؤلاء يتقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة منكم. ثم أنتم هؤلاء يتقدون أنفسكم وتخذون فريقا منكم وتخذون فريقا منكم من ديارهم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وتخرجون بريطا منهم من زيارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في, في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمْ مَا تَعْمَلُوا أُلَاءِكَ الَّذِينَ اشْتَوَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ أُلَاءِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ بِالْدُنْيَا بِال فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فانوقف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وقف وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأتينا عيسى بن مريم البيزنات وأيدهناه بروح القدس وأتينا عيسى بن مريم البيزنات وأيدهناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَنَّكُمْ رَسُولٌ الا تهاوا ان فسكم مستكبرتم انت كل ما جاءكم رجل لنا لا تهاوا ان فسكم مستكبرتم است استبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون استبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل وقالوا قلوب آغل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ صدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفخون على الذين كفوا مصدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفخون على الذين كفوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلَمَّا جَاء بئس ما استروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بئس ما استروا به أنفسهم أن أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله أن يكفروا على من يشاء من عباده أيه ولذل الله من ظلله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب فلا وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا يَنْظُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم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 وقدتموا العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى مِن رَّبِّهِ فَلَا يَرْتَابَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمره من إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدين الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل إن يا نتلك الدار الآخرة عند الله خالصة ستم من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. خالقة من دون الناس فتمنوا الموت إن ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أبدا بما قدمت أيديهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا وسمعوا يا أيها الذين آمنوا وللكافرين عذاب أليم وللكافرين الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن بكم الله يغتس برحمته من يشاء والله يحتف برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا غير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله بارئ ولا طيب أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أَمْ تُرِيهُونَ أَنْ تَسْأَلُوا وَعَصُرُوا لَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّنِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَنْ يَتَبَدَّنِ دار الكفر بالإيمان فَقَدْ غَلَّثَ وَالسَّمِيدُ وَالدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَعُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا وَأَذَّكَرْنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْضُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَدَدَ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِدْ أَفُوسِهِمْ مِن بعد ما تبين لهم الحق كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبِمَا بَصِيرٌ إن الله بما تعملون مصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كانه ذن أو نصارى تلك أمان يهم تلك أمان يهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنكم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه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 نصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست نصارى على شيء، وقالت نصارى ليست اليهود على شيء. وقالت إن صار ليس اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب. وقالت إن صار ليس اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يخصون تالفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من غمس أذى الله أن يد ذكر فيها اسمه وساع في خرابها، وَنَنْأَذَلَ مِمَّنَّا من مَتَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَاعَ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئكَ مَا كان لهم أن يدخلوها الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا اليوم و لهم في الآخرة عذاب عظيم وللله الشرق والغرب فأينما تولف ثم وجه الله وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَذَمَّ وَدْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قان دون كل له قان دون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإن ما يقول له كن فيكون وإذا خضع أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا لا يَكَانَ لَهُمْ عِلْمٌ مِنَ اللَّهِ وَعِلْمٌ مِنَ اللَّهِ وَعِلْمٌ مِنَ اللَّهِ وَعِلْمٌ مِنَ اللَّهِ وَعِلْمٌ مِنَ اللَّهِ وَعِلْمٌ مِنَ قَوْلِهِمْ كَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ فَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أَذْهَبَيْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُقِينُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بشيرا ومذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولن نضار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن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 سبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتدونه حق حقا لا وته الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حقا لا وته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن بَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَا يَدْعُونَ أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضل فضلتكم على العالمين اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجدي نفسكم نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا، لا تجذي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عذر. لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَلَا يُطْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ أسمه وإذا بثلا إذا هم رضوه بكلمات فأتنه قال إن جاعل الناس إماما Al-Fatihah. بيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا قام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي وعهدنا إلى بلدا آمنه ورزق أهله من الثمرات وإفضال إضرامين ربجعل هذا بلدا آمنه ورزق أهله من الثمرات ورزق أهله من ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأومد قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال من كبر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى المصير ومئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِبَ مِنَ الْغَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ لك. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ وَمِن, ذريتنا أمة مسلمة لك. ومن ذريتنا أمة سَلْكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنا وَتُبْ عَلَينا وَمِنَ الْجُرِّي يَتَنائُ نَذْرٌ مُسْلَمَةٌ لَكَ وَعَيْنَا مَنَاسِكِنا وَتُبْ عَلَينا وَتُبْ علينا أنت التواب الرحيم وتضع علينا إنك أنت التواب الرحيم يعلم ربنا وربهم رجولا منهم يسل عليهم آياتك ويعلمهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وَعَلَّمَهُ الْكِتَابَ الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّكَ أَنتَ تَعْلِيمُ الْحَكِيمِ وَمَن يَرْغَبُ عَن من التي إبراهيم إلا من سفيها نفسه ومن يرغب عن من التي إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لا من الصالحين ولا قدر صفاو في الدنيا وإنه في الآخرة لا من الصالحين إذ قال له ربه قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها صفاله مديد ورصا بعدها يبا مين بنيه ك نور بلغ اهل الله اصطفا له مديد يا بني إن الله اصطفا له مديد فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا بني إن الله خفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد أن كنتم سهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من قالوا نعبد إلى هك وإلى هذابك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلى هواحدة قالوا نعبد إلى هك وإلى هذاب أهل مسلمون، ونحن لمن مسلمون. تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت. لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم. لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا او نصارى تهتدوا وقالوا كنوا مرودا او نصارى تهتدوا قل بذ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل بذ ملة إبراهيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون الله بغافر ما الله غرابة إنما تعملون فيك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فيك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كذبوا ولا تسألون عن ما كانوا يعملون ولا تسألون عن ما سوف ها قلنا الناس ما والله هم تنتل فهم التي كانوا عليها فيقولوا السباء ها قلنا لا اتها ولا هم عن قبلتهم التي كانوا قول لله المشرق والمغرب. قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء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 ولما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلا لنعلم من؟ الرسول ممن ينطلب على عقبيه إلا لنعلم لن يتبع الرسول من وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِنَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانًاكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ آوُدُ الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ آوُدُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُضِلُّنَّكَ عَن سَبِيلِهِ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَكَ لَئِن تَبِعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وما نَتَّبِعُ إِلَّا اتِّبَاعَ ظَنٍّ وَقُلْ إِنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ لَنَا مِنَ, من اللهِ هِدَايَةٌ وَلَا إِلَهَ سِوَاهُ تَبَعْتَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِرْوَبٌ فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكلهم جات هر وليها فاستبق الغيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت بول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وإنه للحق من ربك.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 ومن حيث قرعتك وان وجاك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم ثول جهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حد وَأَيْتُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا هُوَهَكُمْ شَطَرًا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُبَّةً حجّة إلا الذين ظلموا منهم، لأَنَّ لَكُم لِنَّاتِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْرُجُوا. خشونهم وخشوني ولأتم من عمتي عليكم ولعلكم تهتدون إلا الذين ظلموا منهم بل أخشونهم وخشوني ولأتم من عليكم وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِي كُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استعينوا بالصبر والصلاة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء. لا تشعون، بل أحيئون، ولكن لا تشعون، ولا بشيء. الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفوس والثمرات، ولا نبل أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص. الأموال والأنبت والثمرات وبشر الصابرين, وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا Oh, luluh. أولئك عليهم طلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المهتدون ورحمة الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو عتم رفلا دون أح عليه أن يص توقّف بهما فمن حد البيت أو عتم ربع دنا عليه أن يتقّوّف بهما ومن تطّوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وَمَن يَتَّقِ وَيَصْلِحْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِنَّهُمَا الذين يكتمون ما أنزلنا من بينه والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب والهدى من اللائ ك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون. اللائ ك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيضوا. فأولئك أتوب عليهم إلا الذين دابوا وأطلعوا وبينوا فأولئهم التواب الرحيم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار انْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يؤمنون خالدين فيها لا يخفت عنه العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار تَجْرِي بِالبَحْر وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْفُلْكُ الَّتِي تجري ما ينفع النات وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء به الأرض بر موتها وما أنزل الله من السماء الماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث دان فيها من كل دابته وتسري في الرياح فدهني به الارض بعد موتها وبث فيها من وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم معقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن النات من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد ثبا لله والذين آمنوا تجدد رب اللّه، ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً، ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد اتبرأ الذين التبعوا من الذين التبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اتبرأ الذين التبعوا من الذين التبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار كذلك يريهم حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الناس قلوب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما, له ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آ تَدُونَ اَو لَوْ كَانَ اَبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً دَاءَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي ينعي بل <تصفيق> خنزير <تصفيق>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 وَهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرْرَةَ أَمَنَ بِاللَّهِ وَلَكِنَّ الْبِرْرَةَ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَن بالدين وآت المال على حبه ولكن البر من وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصباح وآت الزكاة وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة بعهد إذا عاهدوا وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في بأسا البأس والنوبون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاق في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى الحر بالحر والعبد من رفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن رفي له من أخيه شيء فاتباع من ربكم ورحمة ذلك تخفيق من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون قتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الوضية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدوا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم إن الله عالمي عليم فمن خاف من موت جنفا أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه فمن خاف من موت جنفا. أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم علي إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَمَا فُتِبَ عَلَى الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ عَلَّ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَّ الَّذِينَ لَا يَطِيقُونَهُ فِدْيَتُهُمْ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تطور وَاغَيْرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُم فَمَن تَقَوَّى خَيْرٌ لَّهُ فَمَا تَدَّبَّرُوا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن تَغُورُوا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 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَمَن جَاءَ مِنْكُمْ شَهْرًا فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ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 يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولغلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا بروا الله على ما أنتم ولا عنكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعى، أجيب دعوة الداع إذا دعى، فل يستجيب لي واليؤمن بي لعلهم يرسدون، فل يستجيب لي واليؤمن بي لعل هم يرشدون، أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نساءكم، أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نساءكم. لباس لكم وأنتم لباس لهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تغفر تانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم أيما الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر واكُلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته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 من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة, يسألونك عن الأهلة قل هي مواقع للناس والحج قُلْ هِيَ بَوَاقِيَتُ لِلْنَّاسِ وَالْحَجْ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَلَيْتَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِن وقت البيوت من أبوابها وقت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تغتذوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعبدو إن الله لا يحب المعتبين إن الله لا يحب المعتبين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم طُمُّوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ يَا لَا تُقَاتِلُوهُمْ عند الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فَإِنْ قَادَرُوْكُمْ فَقُتُلُوْهُمْ كَذَلِكَ جَزَاؤُ الْكَافِرِينَ كَذَلِكَ جَزَاؤُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ تَهَوَّفَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا يكون بثنى ويكون بدين لله، فإن انتهوا فلا. الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فعتدو عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن عدت عليكم فعدوا عليه بمثل ما عدَّا عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأنفقوا في سبيل الله ولا التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين, المحسنين وأجم الحج والعمرة لله وأدموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى الهدي محلة ولا حتى يبلغ الهدى محلا، ولا تحلقتم حتى يبلغ الهدى محلا، فمن كان منكم مريضا أو به. أذى من رأسه ففدية من صياب فمن كان منكم مريضا أو بيها من رأسه فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك، فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تعب بال umrat ila al-hajj famastaysara min al-hadi fa idha amantu faman da'at ta'bil umrati ila فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ فَمَن, فمن يَجِدْ فِطَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن, وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ليس عليكم جناح أن تردوا فضلاً من ربكم فإذا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعال الحرام واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله عند المشعال الحرام واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم وإنكم. قبله لمن الضالح أستغفر الله ثم أبدؤ من حيث أبى عنه واستغفر الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم مجدداً فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق فمن الناس من يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة ومن من يقول ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وفي الآخرة حسنة وقنا سريع الحساب والله سريع يدي فلا اسمغ عليه ومن تاخر فلا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق فبعث الله النبيين مبشرين بِالحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا خَلَفُوا فِيهِ وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا خَلَفُوا فِيهِ وَمَغْلُولٌ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 فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلقوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وذلذلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما قل من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل قل ما من خير فللوالدين والأقربين ما والمتكين وبنال سبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم وما تفعلون من خير كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. وعسى. شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه, كبير قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وغد عن سبيل وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله ارْعِنْ دَوَ الله والفتنه اكبر من القتل والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا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 وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا فَيَمُوتُ وهو كافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله إن الذين <سؤال> في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وجاهدون بسم الله الرحمن الرحيم والله هو الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل في ماذا ينطقون قل العبد؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتبكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتبكرون. في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسئلونك عن الليت ما كل لهم خير ويسئلونك عن الليت ما كل لهم وَاِذْ تُخَالِطُونَ فَاِخْوَانُكُمْ وَاِذْ تُخَالِطُونَ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ المفسد من الْمُصْلِحَ مِنَ الْمُفْسِدِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنجحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمنتم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا امة مؤمنة غير من مشركتهم ولو اعجبتكم ولن تنطحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا ينجحوا المشركين حتى تؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس ما في علهم يتذكرون ويئسونك عن المحيض ويئسونك عن المحيض قل هو أذن فعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن. قل هو أذى فاحتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن فاحتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاعتذلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله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 شوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبْغُوا كَتْقُ وَتُصْلِحُ وَلَا تَرْجِعُوا عَنْ مَا لا ذُكِّرْتُمْ بِهِ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِالَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ يَهْدِي بَيْنَ الْأَنَامِ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ لَعَلَّكُمْ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما كتب إلهمكم والله غفور حليم والله غفور حليم للذين يألون من نسائهم تربص أربعة أشهر لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيُرْزَقُونَ إِنَّ رَبَّكَ أَوْعَاثُ أَشُور فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنْ ولا قف إن الله سميع عليم وإن عدم طلاب إن الله سميع عليم والمتلقات يتربى أصن بأفوسهن ثلاث تقر و المطلقات التي رضمن بأفوسهن ثلاث تقر ولا يحل لهن أن تُنَمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَانِهِمْ مَا إِن كُنَّ يُؤْمِنُ وَلَا ليس منا إلا يرمين الآخر، وبوالتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح وبوالدهن. بأذن نبي ذلك إن أراد الله ولهن مثل الذي عليهم نبي المعروف ولهم مثل الذي عليهم نبي المع. يَا الرِّجَالُ عَلَيْهِمْ نَذْرَجَهْ وَيَا الرِّجَالُ عَلَيْهِمْ نَذَازَهْ يَا عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فإن ساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإن ساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا ولا يعلم لكم أن ألا يقيما حدود الله إلا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ فَإِنْ خَدُومُ اللَّهِ مَا حُدُودُ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ قِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَغْسَدُهَا إليك حدود الله فلا تعتذوها ومن يتغذ حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعذ حدود الله فأولئك فاي نطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاي نطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره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 يَا حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يبينها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَسْكِنُوهُنَّ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ فَامْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ فَامْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله زوا ولا تتخذوا آيات الله زوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والإكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم والحكمة يعيزكم به واستقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واستقوا الله واعلموا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَسَبَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا تعضلوهن يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك العرض من أنيان منهم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر ذلكم أذكى كالاكم وأظار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والوالدان يرضعن أولادهم. حولين كاملين والواردات مرضعن أولادهم حولين كاملين حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرباغة على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعرف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعرف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تسلف نفس إلا رسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضر فإن أراد في صالٍ أن تراضي منهما وتشاؤر فلا جناح عليهما، فإن أراد في صالٍ أن وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا إثم ناح عليكم اذا سلمتم ما اتنتم بالمعروف واستقوا الله, الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واستقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يترفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذين يترفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن فَإِنَّ أَرْبَعَ عَشَرَ شَهْرًا وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أنفسهم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُمْ لَفَلَادُ نَاحَ عَلَيْهُمْ فِي مَا فَعَلْنَ بِي أَنفُسِهِمْ لَبِالْمَعْرُومُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ لا دُناحَ عليكم في ما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم ولا دُناحَ عليكم في كنتم في ويرفتهم علم الله أنكم ستذكرون هن ولكن لا تواعدوهن سرا علم الله أنكم ستذكرون هن ولكن لا سرا. ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن ولا تعزم عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تعزم عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وأعلم أن الله يعلم. علموا ما في أنفسكم فاحذوه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذوه، واعلموا. الله غفور حليم، واعلم أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتوا من ساء ما لم تمسوه. أو تفرضوا لهن فريض لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريض ومجد ونبتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ونبتعوهن على متاعا بالمعروف حقا على المحسنين متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهم من قبل أن تمسوهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُم نَّفَرِيضَةً وَرَعَوْتُّمْ فَلَنَقْتُلُوهُمْ نَمِمَّا كَرِهْتُمْ لَعَقَدْتُمْ ۚ لَوْ تَفْعَلُونَ لَضَرَبْنَاكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فلص ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي في يده عقدة النكاح وأن تغفوا اقرب للتقوى وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة في الوجطة وقوموا لله قانفين أبلغ على الصلاة والصلاة الرضى وقوم لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو كبانا فإن خفتم فرجالا أو كبانا فإذا ذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا أمنتم فذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوسّعون ثَوْن مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ وَالَّذِينَ يَتُوبُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج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 عزيز حكيم والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت؟ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت؟ حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وهم قلوب حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة ما الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا ألم تر إلى الملأ من من إسرائيل من بعده موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إن قالوا لنا به لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عايزتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلو؟ قال هل عايزتم إن كتب عليكم القتال أن لا قالوا وما لنا سبيل الله وقد أخرجنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم دَالُوا تَوَلّوا إِلّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, والله عليم بالظالمين وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا بالملك منه قالوا أنا يقول له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله وفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجفر والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت تابوت إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية إن آية ملكه مُثْلَبُوتٌ فِيهِ ثِقَالَتُهُمْ يَرْبُبُكُمْ وَبَقِيَّ وَبَقِيَّنْ تُمِّمْ مِمَّا تَرَكَ أَنُ مُوسَى وَآن وَهَاوُن تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ وَبَقِيَّتُهُمْ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 إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شَارِبًا مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يُطْعِمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَنْ شَارِبٌ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة فَشَارِبٌ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَشَارِبٌ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ Fala menjawabnya, wa waddina amanu ma'hu. Kaulu la taqadlen al yau. Kaulu la taqadlen al yau ma bjalut wa zonudi. Kaulu الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة قال الذين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يا الله مع الصابرين والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرض علينا صبرا وثب أقدامنا ولم لا توزوا لجالوت وجنودي قالوا ربنا أفر علينا طبر وذبت أقدامنا وذبت فَأُدْمِنَاهُمْ صِرْنَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ وَتَبِتْ أَقْدَامُنَا وَصِرْنَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ فَهَزَمَهُ ابْنُ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَ لَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُ ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن نظر الله ذو ثُبُلٍ على العالمين، لا بَدَتِ الْأَرْضُ ولكن الله ذو ثُبُلٍ على العالمين. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق. إِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لَتُوعَى عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُتَّقِينَ ذِكْرُ الرُّسُلِ فَ ففضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل ففضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيذناه بروح القدس وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيذناه بروح القدس ولو شاء اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم ولكن اختلافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء ما قدرت له ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما قدرت له ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذي وقناكم من قبل أن يأتي يوم وقناكم <تصفيق> فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي لوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يَا رَبَّنَا مُغْفِرَ الذُّنُوبِ وَعَائِدُ أَللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ سموات وما في الأرض. لا رواة في السموات وما في الأرض. من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذن؟ من ذا الذي يشفى؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء عَلَى كُرْسِيِّهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَإِذَا تُوَدِّيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا يَهُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر صَارُوا دُونَ وَيُخْنَنَ بِاللَّارِقَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ انْفِصَامَ لَهَا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى قال انفقام لها والله سميع عليم والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يغربونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه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 فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ديده من المغرب فبهت الذي كفر فادبه من المغرب فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين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 وهي قاوية على عروشها قال أنها يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه فأماته الله مئة عام قال كملبست. قال كملبست. قال, قال لبست يوما أو بعض يوم. قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست مئة عام فانظر. إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنا جعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنا جعلك آية للناس وانظر إلى الأضام كيف نشزها ثم نت كسوها لحما، ونظر إلى العظام كيف نشدها، نكسوها لحما.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 قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم جعل قال فخذ أربعة من الطير قطرهن إليك ثم جعل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا ثم جعل على كل جبأ منهم جزءا ثم دعوهم ليأتي لك سعيا أن الله عزيز حكيم وَعْلَمَ أن الله عزيز حكيم مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالهم في سبيل الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ أموالهم في سبيل ذلك مثال حبة كمثلي حبة أبتدت سبعة سنابل في كل سبلة مئة حبة كمثلي حبة أبتدت سبعة نابل في كل تنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله, لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون الذين ينفقون أموالهم ما أنفقوا منا ولا أذى لهم عند ربهم ثم لا يتبعون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 مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى طول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم والله ولي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، يا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله له وطلوا صدقاتكم في المن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس كالذي ينفق ما له اليوم الآخر كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فمثله كمثل طفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء منه ما كسبوا لا يقضون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين. وَمَن فَنَّ لَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاغْتِرَاءٍ أَمْرَضَاتِ اللَّهِ وَتَسْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا بيثمن للانابودين وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربت اصابها وابل فانتن وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فآتت لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير أيوان احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأعناب تجري تحتها الأنهار له له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وله ذرية ضعفاء فأصابها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. <تصفيق> يا هُنالَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مِمَّا كَسَبْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا الخبث من هتون يقون، ولن تنم الخبيث من هتون يقون، ولست بأخذه إلا أنت. واعلموا أن الله ولي حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه هو فضلا والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن ذا الحكمة فقد اوتي خيرًا كثيرًا ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرًا كثيرًا وما يذكر إلا قول الألباء وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وَلَن أَنفَغَتُ مِنّ نَقَتٌ أَوْ نَذَرْتُ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وَمَا لِ قاليمنا <سؤال> من الرطاب ان تذو الصدقات فانيه ما هي ان تذو الصدقات فانيه ما وإن تخفوها وت وإن تؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيد سيئاتكم ويكفير عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء من خير فلأنفسكم وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما يكون إلا بذرا وذر الله وما تُنفق من خير وفق إليكم وأنتم لا تظلمون وما تُنفق من خير إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض للفقراء لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم تعرفهم بتيماهم لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بتيماهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ الَّذِينَ يُنْفِقُوا يوفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلاقتا فلهم أجرهم الذين يوفقون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 الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخططه الشيطان من المس الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخططه يَظَارُونَ هُنَا الْمَتْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنَّ أحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا بمن جاءه موعظة منه رب فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فأمره ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هَكَ اللهُ الرِّبا وَيُرْضِقُ الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ يَا اللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ مَنْ يُرِيدُ اللهُ يُحِبُّ كُلَّ كفار أدير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم إن الذين آهروا عادوا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وذروا ما بطي من الزباد فإن لم تفعلو فذلوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلو فذلوا بحرب من الله ورسوله، وإن وَاِعْدِلُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَاِذَا تظلمون الْأَمْرُ فَانْصُرُوا بِالْحَقِّ وَانْصُرُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مَعَ تظلمون وَاِذَا قِيلَ لَكُمْ نذو اسرة كنظرة إلى ميتوة وإن كان له اسرة كنظرة إلى ميتوة وأن تصد فَأَنَّى خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون وَإِذَا فَرَضْتُ فَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ بَلَى وَكَفَى رَبُّكَ حُكْمًا لِّمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهوَ يَغْوِي وَمَن يَّنْتَهُ وَكَانَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ سُبْحَانَ الَّذِي فكل ما يَا قَوْمِ إِنَّ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن لَّيْلٍ وَنَهَارٍ وَمَا يُنَزِّلُ مِنَ الْغَيْثِ فَمَا حَيَّاةٌ إِلَّا بِرَحْمَتِهِ كمن فاكتبوه يا و... أيها الذين يتبينكم كاتب, كاتب بالعدل، ولا يتبينكم كاتب بالعدل، ولا يب كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأذى كاتب أن يكتب كما علم الله فليكتب وليمدد الذي عليه الحق وليستك الله ربه ولا يبخذ منه شيئا فليكتب وَلَيَهْلِ إِنَّ بِي عَلَيْهِ حَفْتُ وَلَيْلَ يَصْلِي اللَّهُ الرَّدُّ وَلَا يَخْسُ مِن شَيْءَ لَئِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَثَفِيًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَ يستطيع أن يمله فإن كان الذي عليه الحسد فيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمله أو لا يستطيع أن يمله لهو فليملل وللجه بالعدل او لا يستطيع ان يملل لهو فليملل وللجه بالعدل واستشهدوا شهيدين من الرجالكم فاشهدوا تهيئين من رجالهم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يُرْمِي كَوْءَ رَجُلٍ يَفْدُنُ وَإِنْ آتَانِي بِمَا تَوْزُونَ مِنَ الشَّهْدِ بِمَنْ تَمْدُونَ مِنَ الشَّهْدِ إِنْ كُنْتُمْ لا إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى إنما ترضا لمشهدا إن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأب السهداء إذا ما صغيرا او كبيرا الى اجله ولا تسأموا انت تبوه صغيرا او كبيرا الى وَقَوْنُهُ ۚ وَاللَّهُ وَاقَ مَوْلَىٰ ذَٰلِكَ أن وَادٍ مَّا أَنْتَ تُرْسَبُ ۚ لَكُمْ أَفْصَاقٌ وَاللَّهُ وَاقِ إلا أن تكون تجارة حاضرة تجيرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تجيرونها تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تسكبوها تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تسكبوها إذا <تصفيق> تبايا فإنه فسوق بكم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واستقوا الله ويعلنكم الله واستقوا الله ويعلنكم الله جئ إن علي، والله كن تجئ إن علي، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كافرا فريها نم وإن كنتم على تفر ولم تجدوا كاذبا فريان وقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي اتمن أمانته فَإِنْ أَدْرَىٰ بِهِ فَقَدْ جَاءَ ذِكْرٌ عَظِيمٌ فَسَيُؤْذِي الَّذِي اتُّونَهُ مَا أَمَانَتَهُ فَلْيُؤْذِ الَّذِي اتُّونَهُ مَا أَمَانَتَهُ وَلْيَنْتَثِرِ اللَّهَ رَبُّهُ سُوِّنَ أَمَانَتَهُ وَالْيَتْقِنِ لَهَا رَبَّهُ وَلَا تَسْتَرُ مُشْهَدَةَ وَلَا تَسْتَرُ مُشْهَدَةَ وَمَن يَسْمِهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبٌ وَلَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ مُهَابِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دُونِهِ يَدْعُونَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ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 شيء قدير والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما كل من كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعناه، ربك ربنا وإليك المصير. وَقَالُوا تَبِعَنَا وَأَرْسِلْ مَرسُولًا رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَنِّفُ اللَّهُ نَصًّا إِلَّا وَسَعَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وَبَلَغْتُ أَجْزَاءَ إِنَّ دِينَنَا أَلْوَافَ قَمَرٍ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به اخرجنا من الجحيم تكل علينا على الذي لا بيربنا ولا تحملنا ما لا طاقه به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وغفر لنا ورحمنا واعف عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا ذهبنا القوم الكافرين أنت <تصفيق> مولان